بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تأقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم Afe na bo aòoziki nawa va ko to ka ma mofi waka ma losana na min siagwa wa إَِّ كَُوا بِهِ يسْنَزون فَأَهْلَكنَ شَدْنَ مِنهُم بَطُشاق وَمَا ظُومَ سَلُ لَوَالين وَلئِن سَأللتَهُم ببلْخوَلَقَت السَّمواتِ وَلََرُب وَلَا يَقولَُّ خنَقَهُم العزذعَ الَّذِي شَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِيَادًا وَشَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ <تصفيق> وَالَّذِي نَذَّلَ مِنَ الثَّمَاءِ مَاءً بِقْدَرٍ فَأَنْشَرُنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كذلك تخرجون والذي خلق نزواج كلها وجعل لكم من الفلك ولنا بما تركبون لتستوى لتستوى على ظهره ثم تذكروا نعمة ربكم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 وَجَعَلْنَا لَهُمْ مِنْ عِبَادِنَا جُزْءًا ۚ أَرَاكَ الْفَاسِقَ كَفُورًا ۚ أَمِنْ تَخَوَّفٍ مِمَّا يَخْنُقُ بِالْبَنِينَ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 وَجَاءَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثٌ أَهُمْ شُهَدَاءُ خَلْقِهِمْ فَتُكْتَمُ شَأْنُ النَّارِ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا هُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ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 Em na ana asre mota du Wakani kama asada فِي قَرْيَةٍ kwa beli ka إِلا قونَ مُتْرَفُه إَِّا وَجدَدن أَبَ أَنا عَلَ أَّتِ وَإَِّق وَإَِّا عَلَ قُلَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرُسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ الْمُكَذِّرِينَ وَإِذْ قَالَ إِذْ بَرَايِمُ لِأَبِي وَقَوِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَدِينَ وَجَعَلَها كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فلمتعت هؤلاء وآباءهم حتى زاءهم الحق ورسول مبين ولما زاءهم الحق قولوا هذا سعر وإنا به كافرون وقالوا لولا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفأنا وَرَفَأْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتْخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَشَبَعُونَ وَلَوْ لَا يَكُونَ النَّاسُ ثُمَّ وَاعِدَتْ لَجَأْنَنَا لَجَأْنَنَا مَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ ثُقَفًا مَّن فِي الظُّلُمَاتِ وَمَا وَلِبُيُوتِهِمُ أَبَوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَذُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْعَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عَنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَنْ يَأْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيْضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٍ وَإِنَّهُمْ لَيَخُدُّونَهُ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْثِبُونَ أَنْ ذَهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا وبينك بعد المشرقين فبيس القرين ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أن تكون في العذاب مشتركون افا انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين فاما نذهب بك فاننا منهم منتقمون او نرينك الذي وعدناهم فاننا عليهم مقتدرون فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ وَأَسْأَلَ مَا رَسُلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلٍ اجعلنا من دون الرحمن آلهتان يعبدون ولقد ارسلنا موس بآياتنا فرون وملئه فقال إني رسول رب آلمين فلما آياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية الله هي أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الثَّائِرُ دَعُ رَبَّكَ بِمَا عَيْدَ عَنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا أَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ وَنَادَى فِي الْعَوْنِ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَاثِهِ لَنَهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمَنْ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَأْمِنٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْ لَا أُلْقِيَ أَلَيْهِ أَثَاوِرَةٌ مِّنْ ذَابِنَ وَجَاءَ مَأَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آَفَكُونَا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا لآخِرين ولما ضرب بنو مروى مثلا إذا قوم came منه يصدون وَقَالُوا أَالِيَاتُنَا خَيْرٌ نَمُهُمْ مَا ضَرَبُونَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُ نَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعْلَنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلٍ وَلَوْ نَشَاءُ لَنَزَّلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَئِيمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَتَبِعُونَهَا فَاصْرِفُوا الصَّرْفَ الْمُسْتَقِيمَ لا يصد عنكم الشيطان انداول لكم عدوا مبين ولما جاء ايث بالبينات قال قد شئتكم بالحكمه واني ابين لكم بعضا لا تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأعزاب من بينهم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَوَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ نَلِيمٌ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا الثَّاعَةَ أَنْ تَاتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَقِي اللَّهُ يَوْمَ لِبَعْضٍ عَذُوٌ لِلَّا مُتَّقِينَ Ya aybadi da wavuuna aala komo ya mawala atum ta zaun Allzina anu bi aatina wakau musnimi na daun j Yo prof a la beçoin a fim me bé wa akwa wa fi am ta distin na foson Isdomuha bima kunntum t'a'maloon Lakum fiha faakihetun kaseiretun minha ta'kunoon Inna almujarimina fii azaab jahennama kholidu لا يفتر عنهم وهم فيهم بلثون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم ماكسون لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونْ أَمْ بَالُو أَمْرًا فَإِنَّ مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ لا نسمع سرهم ونجويهم بلغ ورسلنا لديهم يكتبون قول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 17. سبحان رب السماوات ونرض رب العرش عما يصفون 18. فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يناقوا يومهم الذي يوعدون 19. وهو الذي في السماء نه وفي الأرض إله هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِنَّهُ عَلِيمٌ 1. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاءة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 2. ولئن سألتهم الخوى قول يقولن الله وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصطح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون